LBEH LBEH LBEH LBEH LBEH Hia sotin dianne Yulebbe LBEH LBEH Lase moklugin Bessotah Dianne LBEH Labeh Labeh Labeh Labeh Labeh Labeh Labeh Labeh Labeh Fadlake Minn لو جن ابصوت اهدع حد مثلك على الكون يحب خلبي ده خلبي ده خلبي من اقدامي لراسي كساني خلبي ده ده شرياني ويا شامعة البيت شامعة يا مهجتي عنك القاص يداني أضيقي من فرقك وارتاح لاجي يا سلوتي يا نبعك إلا الحناني يا سلوتي يا نبعك إلا الحناني يا صوت امتعاني يلبت يا عاسي مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون يحبيت فضلك من أقدامي راسي كساني من دوني شوفك حي في حسبة الميت وارتاحي لو شوفك بعيني ثواني أزاهد عن قدرك وحبك أزريت يعجز عن التعبير منطق لساني يعجز عن التعبير منطق لساني اني ما شيكاني على كل توقيت اللي تكتبيني يصير فيك اللي شاني مالي فضل مهما من البر سويت لي الفخر ما بين قصي وداني يا نصفتي ونسيت جزاكي مولا يا الخضرا مولا يا الخضرا الجنان في وصل نظم القوافي تغني مسكت شعري في وصل الغواني فيك الشعر مهما نظمته سويت منظاه شيء فيني عوج المحاني فيواصلك بنظم في القوافي تغنيت ما سلكت شعري في وصل الغواني فيك الشعر مهما نظمته وسويت ما ضارت شيء فيني عوج المحاني اخار الشعر بيتين بعد بيت تحيى والله فيك كل كل القواف طاوعتني وغنيت ما فيه بيت إلا زهمته عصاني أكثر نظم الشعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل القواف طاوعتني وغنيت ما فيه بيت إلا زهمته عصاني تفجرت عندي سواتة دناميت واصباح عسير القافية مطوعاني تفجرت عندي سواتنا ميت واصباح عسير القافية مطوعاني واصباح عسير القافية مطوعاني دعني لفتي على سما مخلوق بصوت اهدعني في احد على الكون حبيتك مكمن قدامي الراسيك الزين اجن على الكون حدينه يلا اجن قدامي الراسي كساني